جزاا او ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسورا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقدر ويصفون فيها كأسا كان ذا جذا جبيلا أيضا فيها تسمى السفيلة ويقوف عليهم. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء العازلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشبدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه لا يكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤون الا ان يشاء الله وكان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما